دوستان و همراهان عزیزه ارجمند در این بخش گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات اول تا چهلم از سوره مبارکه واقعه همچنین آیات بیست و هفتم تا چهل و یکم از سوره مبارکه نازعات با صدای استاد محمود آل البن بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة فيضتوا في عاه اذا رجت ال أرحاب <تصفيق> جَلِّي وَقَاتِيَاكَ I said. the و قل لهم من الآخرين، <تصفيق> <تصفيق> todo uh -huh. وفاكهة مما يتخيرون ولقم طير مما يشتغون Uh huh? موسیقی <تصفيق> وحور النائل لا يسمعون فيه ریم من كثيرة وَفُرُشٍ مَّنُوفَةٍ إِنَّ فجعلنا هو وفرش نُنَاكَرا النور بن ترابا لي اصحا اليمين ثلنتكم <تصفيق> وثلة من الآخرين ثلة من الأولين وثلة Bismillah. بعد ذلك دخال لا ضحا ولرضب ذلك دقى فأنتم أشد خلق وَأَمَّا مَنْ خِفَ فَما a uh... اشتركوا